والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالطا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا أحبتي في الله بعد أن نادينا إخواننا الذين رحلوا وأحبتنا الذين ضعنوا بعد أن نادينا أصدقاءنا في الله وأحبتنا في الله الذين هجروا الطريق إلى الله والتفتوا بعد أن ناديناهم وألححنا في النداء أسابيع إذا هموا الليلة بيننا فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما هديتنا ولك الحمد كما علمتنا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمعافاة والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولكن إخوتاه الحي لا تؤمن عليه الفتنة وكما ذكرنا في الى الهدى اتنا ان القلوب ضعيفة والفتنة خطافة نحتاج ان نثبت اقدام العائدين وان ندلهم على صراط مستقيم وان ناخذ بايديهم في طريق قويم وان نسلك بهم سلوكا لا ما رد له من الله نعم إننا بحاجة إخوتاه أن ننطلق في هذا الطريق الطريق إلى الله لنصل ولا نعود لنزبت ولا ننقص لنحلم ولا ننكر لنمضي ولا نرتد لنحب ولا نتلون لنذهب إلى الله فلا نعود لكي يكون آخر طريقنا الجنة اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب يشهد ربنا ويعلم أني أحب أن تكونوا جميعا وأنا ما أكن في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب وسبيل الجنة أن تستقيم قل آمنت بالله ثم ثم استاخن سبيل الجنة أن تستقيم وأن تثبت على الاستقامة إلى أن تلقى الله قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموت إلا وأنت مسلم أيها الإخوة والله لقد تبين لي من خلال التجربة العملية والممارسة الواقعية مع عوام من ناس ومثق مع الغافلين منهم ومع الحاملين لدين الله مع الملتزمين ومع الفاسقين والفاجرين، تبين أن الجميع أحوج ما يكون بل أفقر ما يكون إلى تربية إيمانية إلى تربية إيمانية صادقة تغسل قلوبهم من حب الدنيا تغسل قلوبهم من حب أنفسهم تأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى تحررهم من العبودية للأشياء وللأهواء وللأوهام ليعتصموا بالعبودية لله العبودية لله ولله وحده العبودية لله وحده وبذلك يطهرون عقولهم من الشرك وقلوبهم من النفاق وألسنتهم من الكذب وأحيونهم من الخيانة وأقوالهم من اللغو وعباداتهم من الرياء ومعاملاتهم من الغش وحياتهم من التناقض إنهم حينها يطهرون قلوبهم من غير ما يرضي الله اللهم ارزقنا رضاك يا رب واستعملنا في رضاك يا رب إن هذه الكلمات هي بعبارة موجدة كلمة واحدة التزكية ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن التزكية للنفوس التي لا فلاح لها بغيرها قال ربي وحق القول قول ربي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتكواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من بساها اللهم اجعلنا من المفلحين التذكير بمعناها الإسلامي الواضح التطهير والنماء هذه التذكير التي هي كما فرقت بينها قبلا بين التزكية والتربية ان التربية هي مجموعة العمليات المتوالية التي يخضع لها المربى ليصل في النهاية الى التزكية الى ان يكون مذكر فاذا جان عليه عمليات التربية من تطهير القلب من المعاصي وبس حب الله فيه تطهير الجواجح من الذنوب واستعمالها في مرضات الملك حال الخضوع هذه تربية فان وصلنا الى ان احب الله وابغض المعاصي، احب الله وابغض نفسه الامار بالسوء فصار عبدا مزكى واذا ما فشلت فهو ما زال محل تربية لقد جعل القرآن الكريم مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم او من مهماته الاساسية التذكية في ايات القرآن اربع ايات المصحف لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يسل عليهم اياته و ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين على أنزل نسف آيات البقرة وآل عمراء ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته خير قيام صليت اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا رب بأبي هو رمي ونفسي صلى الله عليه وسلم رب افضل دين عرفته البشرية رب افضل دين افضل دين ايمانا وتعبدا وخلقا وبذلا وجهادا في سبيل الله وتضحية لدين الله كان هذا الجيل انموذت للبشرية جمعاء تحزو حزوه وتثير على نمطه قال الله مذكيا ذاك الجيل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال ابن الله أن نكون مثلهم مثلهم مثل من؟ إنهم الصحابة رضوان الله عليهم مثلهم لأنهم ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لا ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنه قال ما ها وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على على مكر على مكر نعم عوتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يربى فشتغل عنه بدعوة اكابر يرجى اسلامهم فقال الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ان لا يتذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن ساء فمن ساء ذكره من ساء ذكره إننا بحاجة إلى أن نسعى لأن نربى أن نسعى لأن نتذكر أن نسعى أن نضحي جرى حديث بيني وبين أحد إخواننا غفر الله لي وله وأنا أقول له لما لا تحضر لما لا تفعل مش فاضي مش فاضي مش فاضي مش فاضي, مش فاضي. سبحان الله لابد إخوتاه أن نقططع من عز الأوقات وقتا ومن عز الأموال مالا وإلا فالله لا يقبل الفضول إن من آدم توقيرك لله أن تعطيه الفضلة حينها لن تعبد الله الناس اليوم إخوتات بلاش الناس نحن أنا وأنت وأنت وأنت نهن بحاجة بل أحوج ما نكون إلى التأسي بهذا الجيل الرباني التخلق بأخلاقه التي وصفها الله في آخر سورة الفتح تسمع ماذا قال الله فيها ولاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه دماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل ك كزرع اخرج شطاه ف فازره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيث بهم الكفار هذه اوصافه اننا بحاجه الى ان نتساءل بتلك الاوصاف ليشملنا ذلك المدح العظيم من الملك الكبير بحاجه إلى تحقيق السبع والسبعين شعبة من شعب الإيمان حتى يرضى عنا ربنا حتى نصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنهم يراك لأننا وكما رتب علماؤنا مراتب الدين إسلام إيمان إحسان قالت الأعراب وآمنا قول لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإذا دخل الإيمان القلب فحققت الشعبة البيض وسبعين إذا حققتها ارتقيت إلى مرتبة الإحسان فتعبد الله كأنك كأنك تراه تعبده الإمدادات حقت ساحتها هناك ستستريح وكيف إذًا؟ إِنَّنِي أَتَوَجَّعُ أَتَحَسَّرُ كان الرجل من أَصْحَابِ النبي، صلى الله عليه وسلم إذا لقيه في إيمانه مشكل هرع إلى رسول الله قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يحدث به فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي مسح ذلك بكلمة قال أرجدتم ذلك الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان يا الله سبحانك ربي يا لا لوث في رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولة قضية أودت بكثير من شباب المسلمين اليوم بمنتهى البساطة ذاك صريح الإيمان وانتهى الصحابي لم يعد كما نعود اليوم انتهى يعني انتهى هذا الأمر منه انتهت هذه الوسوسة قضي الأم صار صادقا عرف أنها من كيد الشيطان وسمتها. انتهت اما اليوم فاللهم كلنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا رب جعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مخبتين لك مخلصين نعم نعم بمنتهى البساطة حل القضية آخر يقول نافق حنظلة فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لو دمتم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة وانتهت القضية وثالث ورابع ساعة يأتي رسول الله يوزني ثغاتي ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوا جاءوك جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما الله ولهفته على حياة مثل تلك الحياة اليوم الى من نذهل و الى من نتوجه ومن من نسأل و الطبيب هو المريض وصار المريض يلتمس شفاء من مريض فليس لنا الا الله ليس لنا إلا الله أي والله ولكن من يدلنا على الله من يأخذ بأيدينا إلى طريق الله إننا بحاجة إخوتا أي والله إلى معرفة أمراض النفس إلى معرفة عيوب النفس وأمراض القلوب بحاجة إلى معرفة مجامع الهوى ومداخل الشيطان كيف يتقيها المسلم فالوقاية أسلم من العلاج وإن وقع كيف يعالج إذا سقط كيف يقوم إذا ضي كيف يعود فما جعل الله داءً إلا وأنزل له إلا وأنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولكن المصيبة الكبرى أن اهتمامنا بأمراض أجسادنا أكبر من اهتمامنا بأمراض قلوبنا إنه إذا أصاب أحدنا سيء من ال من أي مرض من أنف حتى فإنه يسارع إلى الطبيب ويجتهد في أخذ الدواء في موحده إنه يبالغ في الحرص على الشفاء شفاء الجسد أما القلب ليت أحدنا يجعل عشر اهتمامه بجسده لقلبه الخطر اهتمام الناس بأمراض الأبدان وغفلتهم عن أمراض القلوب وإذا تنبهوا لها فأين يجدون أطفاء القلوب المفروض أنهم العلماء بيد أن العلماء وأنفسهم باتوا من جملة المرضى ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الساعر بالملح يصلح ما يخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير كيف الخبر لن ينقطع فسندنا متصل فما أصلح أول الأمة يصلح اخرها ان شاء الله ولا عليك الجماعة ما كان على الحق وان كنت ان كنت وحدك الحمد لله ان في زماننا نرى تيسير العلم بدرجة لا تتطور مألم ما الحمد لله ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر فتسخير اجهزة التفجيل صار شريصا مسجلا تستفيد منه وتحصل فيه على نقولات من عشرات الكتب التي لا تطاولها يدك ثم هذا الشريط آخر للكمبيوتر إذا وضع فيه رأيت أمامك إذن إذا العلم لم ينتهي فما عاد لك حج وإن مرض الناس أجمعين لذلك نقول أيها الإخوة أن الخير في الأمة قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير فالغير لن ينقصع عن هذه الأمة لن تخلو الأرض من قائم لله بحج إن الحياة المادية المعاصرة التي نعيشها رحى طحون والناس هم الحب المحصور بين حجريها الكبيرين تطحنهم طحنا ثم بعد ذلك يعجنون ويخبزون ولا تنضجهم إلا النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار لذا إننا نريد أن نفلت من بين شقي الرحى نريد أن نفر إلى الله اللهم خذ في أيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك لكن لا بد من جملة تضحيات أول نقدة في الثمن بذل الروح فإن كنت تقدر على بذل الروح فتعال وإلا فلا تتعن أيها الإخوة إنه لا سبيل أمام البشرية عامة والمسلمين خاصة الا بالحياة الربانية من خلال تربية ايمانية. اننا بحاجة الى ربانية نقية ترفعنا من حضيض عباد الشيطان الى ذرة عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. ترفعنا من حظيظ عباد الشيطان الى زراء عباد الرحمن تنقلنا من تعاسة عبودية الدينار والدرهم وعبودية الدنيا الى سعادة التحرر من الدنيا وعز طلب الاخرة اللهم اعزنا بالاسلام اعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعطية اننا بحاجة الى الصدق مع الله يصدق الله يصدق بحاجة إلى الصدق مع الله بحاجة إلى التقوى والإحسان بحاجة إلى هذا بأن الدين كله يسير إليه قول الله إن الله مع الذين اتكوا والذين هم محسنون أيها الإخوة نريد أن ننطلق الليلة مع بداية الهداية بداية الهداية بعد ان جاءنا اخواننا الذين هجروا طريق الله والتفتوا الى المعاصي والذنوب نريد ان نمضي بهم ونمسي ماهم حتى لا يفلت منا مرة اخرى نريد ان نمسي بهم في طريق الى الله اوله في ايدينا واخره في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اننا نريدها حقا ربانية نقية واضحة الغاية، بينت الطريق، نعم إننا نريد طريقا نرى أوله كما نرى آخره، نعرف العقبات ونرى الثغرات، نعرف الآفات ونرى الأدلة الواضحة والعلامات والرايات، نعم. اننا نريدها ربانية نقية، سلفية صريحة، صحيحة، مستقيمة على امر الله، متبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية على نهج السلف دون تلون ولا عود. لما جاء حزيفة الموت، اتاه عبد الله بن مسعود، فقال له اعهد إليّ، عبد الله بن مسعود يقول لحوزيفة. أعهد إلي رضي الله عنهما وأرضعهما قال عهد إلي قال ألم يأتك اليقين قال بلى وعزه ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد إياك والتلفت إياك والتلون إياك والتردد إياك والتلون إياك والتأخر إياك والتعثث إياك والتسويف، إياك والتقعيد، إياك والمثبطين إياك والمقعدين، إياك والمتقحرين. أرسل. جادة، واضحة. هذه الجادة. فاين السالك؟ اين السالك؟ هذا قميص يوسف. فارقنا يعقوب. أين أنت يا من تريد البصيرة يا من تريد السلوك إننا نريدها طريقا واضحا سلفية محبة محبة يعني كتاب وسنة بفهم السلف عن نهج السلف بعيدة عن بدع القول والعمل بعيدة عن انحراف الاعتقاد والسلوك تسمو بالروح وتزكي النفس تحيي الضمير وتجدد الايمان تصلح العمل وتوبي الاخلاق تنمي حقيقة الانسان بعقيدة الاسلام. ايها الاخوة نعم ولا نريدها لا نريدها دروشة منحرفة ولا رهبانية مغالية ولا مظهرية زائفة ولا جمودا ولا قسوة قيم زائدة ولا نظريات فلسفية بعيدة عن روح الاسلام حقا نريد وسطية الاسلام نريدها وسطية صحيحه واضحه الى الهداتنا فتعال نمضي في بدايه الهدايه تعال ننطلق لتعيش نعيم الدنيا لتغيث نعيم الدنيا قال الله إن الأبرار لفي نعيم يقول ابن القيم في دورهم الثلاثة في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر. إن الأبرار لفي نعيم ما أشرف من أكرمه المولى العظيم وما أحلى من مدحه في القرآن العظيم وما أسعد من خصه بالتشريف والتقديم وما أقرب من أهله للفوز العظيم وما أجلى من أثنى عليه العزيز الرحيم فقال إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم نعم نعم نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة وفاتوا يوم القيامة بالربح في البضاح وتنزه عن التقصير والغفلة لم لمسوا ثيابة تقع وداموا في الدنيا على السهر للقيام في النهار على المجاعة فيا فخرهم اذا قامت الساعة وقد قربت اليهم مصايا السكرين وقيل ان الابرار لفي نعيم نعيموا في الدنيا بالوحدة والخلوة واعتذروا في الأسهار من زلة أو هفوة وهذروا من موجبات الإبعاد والدفوة فأولئك أولئك هم المختارون الصفوة اللهم اجعلنا منهم أولئك هم المختارون الصفوة قرينهم الصدق والصبر نديم إن الأبرار لفي نعيم حرثهم مولاهم من موجبات السين السين العيب حرثهم مولاهم من موجبات السين وحفظهم من جهل وعيب ومين المين الكذب وحفظهم من جهل وعيب ومين وأراهم محجة الهدى رأي العين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاتنابة أراهم طريق الهدى رأي الحين وأزال في وصالهم قاطع الجفاء وعارض البين وكمل لهم جميع المآتر كمال الزين وكشف عن قلوبهم اغطية الهوى وحجب الغين فقاموا بالاوامر على غاية الوفا في قضاء الدين واعتذروا بعد الادى وقبل الغريم وقيل ان الابرار لفينا عند طالما تعيبت اجسامهم من الجوع والسهر وكفت توارعهم عن اللهو والأسر وهبت أعراضهم عن الكلام والنظر وانتهروا عما نهاهم ربهم وامتثلوا ما أمر تقبلوا مفروضاته على السمع والبصر، وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر تغنوا بكلامه والقلب قد حذر واستعد من الزاد ما يصلح للسفر فالخلص يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطر والعبرة تجري والقلب قد اعتبر فيا حسنهم في دوف الليل ووقت السحر السر صاف والحال مستقيم ان الابرار لفي نعيب اللهم اجعلنا منهم يا رب جن الظلام فزمت مطاياهم وجاء السحر فتوفرت عطاياهم وكسر الاستغفار فحطت خطاياهم اللهم اخل ذنوبنا كسر الاستغفار فحطت خطاياهم وكلما طلبوا من فضل سيدهم اعطاهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اعطنا ولا تحرمنا. كسر الاستغفار. فحطت خطاياهم. وكلما طلبوا من فضل سيدهم اعطاهم. فسبحان من اختارهم على الكل. وصفاهم وخلصهم بالاخلاص من سوائب الكدر وصفاهم فليس المقصود من الخلق سواهم اجحجتهم عواصف المخافة فتداركهم من الرجاء نسيم وان الابرار لفي نعيم قصورهم في الجنان عاليه وعيشتهم في الجنة صافية. وهم في عفو ممزوج بعافية. اللهم انا نسألك العفو والعافية. هم في عفو ممزوج بعافية. وقصوف الاشجار من القوم دانية. اخدامهم على ارض المسك ساعية. ابدانهم من السندس والاستبرق كاسية. والعيش لذيذ والملك عظيم. وان الابرار وإن الأبغار لفي نعيم رضي عنهم جبارهم اللهم ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا يا رب يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا رضي عنهم جبارهم وأشرقت برضاه دارهم وصفت ببلوغ المنى أسرارهم فارتفعت من كل وجه اكدارهم ووردت في الجنان اشجارهم واضطردت تحت القصور انهارهم وترنمت على الورق اصيارهم والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم والعيون تجري من رحيق وتسنيم والملك قد وصفهم في كتابه العظيم فقال ان الابرار إن الأضرار لفي نعيم اللهم اتعلنا منهم يا رب من يريد نعيم الدنيا والآخرة نحن إننا نريد عيش نعيم الدنيا ثم نعيم الآخرة خلف بن عامر الذي قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة من يبغي سعادة الدنيا والآخرة من يبغي ساعة الدنيا والآخرة تعالوا لنبدأ بداية الهداية ننطلق هل من مسمد من مستعد يا شباب بس دويش يا رب قولوا إنساء الله يكون ابن القيم في بداية الهداية اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة وتعلق بالاخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره أقول ثاني فبصلي يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ما هو أول الفتوح ما هي تباشير الفجر تطهير القلب اللهم طهير قلوبنا اللهم طهير قلوبنا تطهير القلب قال الله قال الله وآلآع السجل أولئك الذين لم يريد الله أن يطهير قلوبهم قبلها ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله سيعا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خير فتضحير القلب كيف إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة لابد من الشرط الأول ألا يتعلق قلبك بدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما بس ذكر الله وما والاه وعالما أو أول متعلم اللهم اجعلنا منهم يا رب فليتك أول الفتوح تباسير فجلك أول الطريق بداية المنطلق أول الهدايه ان يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا قل لي يعني اسيب الشغل واقعد في الجامع لا مش قصدي ولكن جسمك يعمل في الدنيا وقلبك متعلق بالله انتبه ذكرنا ان اكبر مفسد للقلب التعلق بغير الله اذا تعلق القلب بغير الله فسد فسادا لا يرجى معه صلاح تتت لذلك انتمه الى هذا انك ينبغي ان تنتبه الى ان قلبك لا يتعلق الى بالله. اما اذا تعلق بمال او رياسة جاء مركز شهادة شغل وظيفة لبس بدلة عربية او صورة امرأة شخص كثيرا ما اقول لك أخي في الله، يا من استجبت إلى الهدى لنا وتتسلك معنا بداية الهداية، ستعود الطريق من أوله. واحد يقول لي ليش سهرج من الأول تاني؟ أقول لك آه، شيخ الاسلام ابن تيمية يروي عنه ابن القيم فيقول قال لي شيخ الاسلام في آخر حياته المباركة من اللي بيقول؟ شيخ الاسلام كمين قال والله اني منذ اربعين سنة وانا اصحح اسلامي وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى اليوم عايزين نلتزم انت ملتزم من امتى هل تزم من النهاردة انساء الله انوي ملتزم من امتى هل تزم من دلوقتي يا رب بكي بين ايديه وقول له يا رب انا عايزك بس مش قادر، خذ بيدي اعني على نفسي ان طردتني فالى من اذهب وان ابعدتني فإليك أنسب، علمت زنبي وخلقتني ورأيت زالني وسترتني فاعف عني وعافيني واعني على نفسي فانا بك ولا حول ولا قوة إلا بك ابدأ منذ الساعة كيف؟ أولا أن يخلو القلب من التعلق بغير الله لو تعلقت بشخص تقول هو دلها ياخد بإيدي فستضل ضلالا بعيدا تعلق بمن؟ بالله أو هتتعلق بحد غير ربنا لا شخص، ولا صورة ولا دنيا ولا مال، ولا جاه ولا جهادة ولا سفر، ولا ملاه كثير من الشباب يقول لما تقوز ان شاء الله غض بصري وبأكويس تعلق قلبه بمرأة فيتزوج فيزداد انتكاسا يا ابن توب <تصفيق> يقول حال اما خلص الجامعة والفتن اللي فيها هتوب عشان اخلص من البلاوي السودة دي لا ما يمكن تموت وانت في الجامعة تروح جهنم وبئس المطير كيف بك ان سمعت قول الله قدوه فابتدرك خمسون الف ملك من ثبانية جهنم خمسين الف ملك خمسين ألف؟ أفكر يقطعوك حتى الدونش عد لا تسوس ابدأ أخلي قلبك من الدنيا وأسكن محبة الله في قلبك. إعلم أن القلب إذا خالي من الاهتمام بالدنيا تحرك بجسمني وقلبك ما له. ما الله ليس مع أحد سواه لو تعلق قلبك بغير الله فسل اسمع قول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم تر أنها أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا انتبه قد يتخذ الإنسان إنسانا يحتز به ما لن يحتز به ما لن به هنا تعلق القلب بعمل بجاه بمال بامرأة بشخص بصورة بشيء تعلق القلب به سيخسر مرتين سيخسر الله وسيخسر الذي تعلق به ويكون عذابا عليه. فالقائد لابد أن يخلو من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة. نظفه، طهر ثم وتعلق بالآخرة، والاهتمام بها. إزاي؟ هنا مش كلام اسمع كلام ربك تسمع كلام ربنا ها؟ طيب صرت أودانك كده وفوق وصحة أصل دا كلام المالك لازم تسمعه كويس اسمع قول الله من كان يريد العاجلة ها؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مزموما مدحورا يبقى في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا شوف في الأخرة بقى ربك بيقول ايه ومن اراد الاخرة و آه. في الدنيا قال لا من كان يريد على جيلة حتى لنا لكن في الاخرة ومن اراد الاخرة و وسعى لها ايه سعياها اصل سعي محدود محصور معروف منضبط سعي معلوم سعى لها ايه سعياها وسعى لها سعيا وكمان صار وهو مم. وهو مم. اطلع غالي يا او يا شباب يا شباب اصل الاخرة مش واحدة وافع الرصيف هتشاور لها تمشي وراء دي الدنيا من كان يريد العاجلة ادلنا له فيها ما نسالي من نريه اصل الاخرة مش امتحان هتنص بعينك تغش كلمتين تنقح لا لا لا الاخر حاجة تانية خالص. غير الخيابة اللي انت عايزها دي. الاخر شيء اخر? ومن اراد الاخرة و? يبقى اراد. وسعى وهو مؤمن. من اراد نية صالحة. وسعى عمل صالح وهو مؤمن يعني بيقين. بيأخين الواد بيقول لي انه لما بيبص البنت بيبص مش حاجز ان عمل العادة السيئة قدس هذا دليل موت القلب دليل موت القلب طب يعني ايه اصدك ايه عم الشيخ اصدي انك انت لما تسير في طريق الله فسجدة لها لزة وتسبيحة لها متعة وآية من القرآن جنة الله في ارضك صلاة جماعة قرة العين مجلس العلم نزول السكينة وغشيان الرحمة أيام الليل صرف المؤمن طب حس دزاج يقول لي طبعا ما تدخل وضرب لا, لا لا يا حبيبي عندنا ما ينفعش التجربة يا تدخل بيقين يا من برا برا انتبه عشان كده الوسعة سعيها وهو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 مخزولة عايز الدنيا خوض الدنيا بس هتبقى مزموم مخزول اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل فتعلق القلب بالاخرة مش ادعاء يا شباب مش ادعاء لا لاهتمام لا بالاخرة مش كلام وانما واحد. واحد تحصيل العدة اثنين التأهب للقدوم على الله ده دليل تحصيل العدة انك تجهز العدة اللي هتقدم بها على الله العدة للطريق العدة ليه للطريق هتمسي واحد مسافر بالعربية يعمل عمره اللهم تابع لنا بين الحج والعمر يا ربي اللهم ارتكنا حج بيتك الحرام يا رب طالب العربية يطلع كده بالعربية لا فيها بنزين ولا فيها مية ولا فيها أكل ولا فيها شرب ويمسي ما ينفع ده ربنا قال وتزود يبقى لازم يتزود يبقى عمل حسابه حاطت عربيته بنزينه وعمل حسابه في فأكله شربه ومعاه فلوسه عمل حسابه ان الكوشي اللي استبني جاهز وتمام ومتقمن وبعدين يسافر انت ستسير الى الله لو احنا هنمشي ربنا يا شباب هي المسألة فيها ماشي ولا ايه امنا ليه انت فكر هتنام لا دماشي ده تايري الى الله ده طريق طويل عشان كده تعالوا نشوف نعد الحدة بإيه ابن قيم في موضع آخر والعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الانسان في هذه الدار الى ربه يبقى الوصول امسا يوم ما تموت يوم ما تموت تبقى ايه وصل عشان الصفية الجهال الضلال يقول لك ممكن حد يوصل وهو عايز ويوضع عنه التكليف لا ده ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين اللي هو الموت يبقى مدة السفر السفر من هنا تيجي تقول هو من هنا لنويبع ياخد قديه طب من هنا للمدينة ياخد مدة قديه طب من هنا المكة في العربية ياخد قديه هكذا تسأل لما تيجي تسألني من هنا لربنا ياخد قديه عمرك كله كله من اول يوم من اول لحظة الى ان تلقى الله طيب وبعدين قال لك ابن القيم ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل جعلت الأيام والليالي إيه مراحل للسفر فكل يوم وليل مرحلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر من رحمه ربك ما تقول الحمد لله اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام نعمة والله يا سباب إن إحنا مسلمين إن دينا دين الإسلام نعمة والله إن إحنا عرفنا ربنا اللي هو ربنا كريم حليم لطيف عظيم وجود غفور سبحانه جعل الأيام والليالي مراحل كل يوم وليلة كل يوم وليلة مرحلة كل يوم وليلة مرحلة ليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليه ليتوب مسيء الليل بيرجهه الطرق خلونا نحن نوصف الطريق هنقرنوا بالطريق الواقع الحسي بيفضلوا طريق عن طريق إن الطريق يبقى عليه خدمات كتير بس كده تيجي مسافر وعك عربية على قد بحال تقول لينا رايحة سكندرية امشي صحراوي ولا زراعي لا يمشي زراعي ليه لك كل شوية هتلاقي منزينة وسوية هتلاقي بتاع ازاز لو ازازك فرقع هتلاقي بتاع كوش هتلاقي ميكانيكي هتلاقي تغيير زيت هتلاقي اكل هتلاقي سر محطات كتير فكلما كثرت المحطات على الطريق كلما كان الطريق ايه افضل واجلم وامن فكذلك الطريق الى الله كل محطة كل يوم وليل محط جل جلاله الملك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل طول النهار عكيت اذنبت وققت خفت نمت غفلت يجيب الليل ربي هتأت يقول لك وانا ستعفت ربي دبت وانا غفرت ربي ندمت، وانا عفوت استقبل فقد غفر لك ما مر مش تقول الحمد لله هو ده الطريق صعبك سأل جيد كل يوم وليلة محلت لكن المسألة تحتاج إلى كيس فطن الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه واخد بالك يعني إيه هو مقسمها مراحل او المرحلة الاليوب هيستريح في اهة مسافر اسكندرية على ها فهذا استريح يقوم يبص على البنزين عنده وعلى الزيت وعلى المية وعلى الاسل اللي معاه الكلام ده يوصلوا البنهة ولا لا عشان المرحلة ديك من هنا البنهة هيوصلوا طب انطلق وصل البنهة يقوم يحط المرحلة اللي بعديها لطنطة او ل... لقويسنا هتوصلوا ولا لا هتوصلوا طب انطالق بعد كده ما وصل المرحلة فكذلك المسلم مش كل اللي لا ينام لا يعد يشوف ايه اللي عمله ويتوق ويستغفر طب بكرة هعمل ايه النهاردة وقعت في النظر تبتوب من النظر ازاي هات شريط فوائد غض البصر اقرأ المعينة على غض البصر ذاكس انوي. انوي اعزم انطلق يبقى تزود النهاردة وقع في الكذب والغيبة والنميمة ايه السبب؟ فلان كل كلما عدوا قدامه يفتح لي باب لا ده بهجر اسلم ازاي? انسغل امسك مصحف امسك كتاب اقرأ فيه اذاك اذكر الله خلاص وقع في معصية كذا يتوب ويعزم يبقى الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخر نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقصو قلبه ويمتد أمله ويحضر بالتسويف والوعد والتخير والمطل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة ما تصبح الصبح قول اه ده اخر يوم في حياتي الحق نفسي اتوب ما اتوب يا توب اصليدي اخر ليلة في حياتك الحق توب فاذا توبت اصبحت الحمد لله يبقى ده اخر يوم كان بعض السلف لما مات قالت زوجته فلان يغسله وفلان يكفنه وفلان يصلي عليه وفلان ينزله قبره وفلان ينزل معه في قبره وفلان يجلس على قبره فلان يوزع تريكته وفلان يصلي بالناس بعده وفلان يف... فقالوا سبحان الله هل كان يدري أنه سيموت قالت إنه منذ أربعين سنة وهو يلقنني هذا كل ليلة كل ليلة يقولي انا هموت الليلة دي خلي بالك لما موت فلان يغسلني وفلان يكفني وفلان يعمل وفلان يسوي كل ليلة لكن الواد بيقول لما خلص الجامعة يا خايف وما يدريك ممكن البت اللي انت ماشي وراها زي ما عملت قبل كده بمطوة وتغزك في جنبك خلصنا منك تابن ربنا تقول له ايه ماذا تصنع بما ستجيب انتبه. انتبه انتبه اجعل كل مرحلة نصب عينك كيف أن تعد عمرك هو تلك المرحلة الواحدة يذكر عن عشرات من السلف إذا قيل له تموت غدا لم يكن عنده زيادة في العمل لو قالوا له هتموت بكرة ما يضلت ما يضلت يزود ليه ما فيه شكتر من كده هو عرفها دي من زمان انه يموت بكرة كل يوم يقولها يموت بكرة فليا يزال هذا دأبه ايه هو بقى ان يجعل كل مرحلة ايه نصب عيني فيعتقد ان هذا اخر عمر حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما اعده ليوم فاقته هيدي العدة با هيدي العدة يبتهد بما اعده ليوم فاقته وحاجته فاذا طلع صبح الاخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يقول ابن القيم ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان مراحل الدنيا دي مراحل العمر نعين فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار السقاء. سلم يا رب سلم فكلما قطعوا منها مرحلة اقتربوا من النار خطوة وبعدوا عن الله وعن دار كرامته خطوات فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعادات رسله وأوليائه ودينه والسعي في اطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرها هؤلاء جعلت أيام يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا لها قال الله ولقد زرعنا لجهنم زرعنا يعني إيه؟ أنشأنا وخلقنا وأوجدنا ولقد زرانا لجهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها فلذلك هؤلاء جئلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها والستعملوا بها. فهم مصحوبون فيها بالسيّاتين، الموسكَلة بهم يسوقونهم إلى منازلهم ثوقاً. قال تعالى: ألم ترَ أنَّ أرسلنا السيّاتين على الكافرين تؤذُّهم أذى أي تزعيجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً وتسوقهم ثوقاً؟ لقي صباح الصفج ورايح الصفج او رايح الدمعة صباح الصبح قال خلاص النهاردة هتوب مش تكلم بنات مش سنظر لبنات هصلي هتوب خلاص وهو ماشي غفل عن ذكر الله نسي الله ومن يعش عن ذكر الرحمن ها نخيط له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل فيصده عن سبيل الله ويعزه الى المعصيه اول ما يوصل يلاقي البنت اللي كان بيجري وراها هي جايه علي اهلا نفس تحدثك هتقول ولا مش هتقول يقول له يا عم فرصه فيقبل على المعاصي اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم اننا نسألك العافية من الذنوب والمعاصي يمضي للذنوب والمعاصي خلاص الانشي الشياطين تأزه تأزه كان بياكل رشوة بياكل حرام يبدأ اليوم وخلاص من بكرة انتهينا عايز اوكل ولادي حلال عايز التزم عايز امشي في طريق ربنا كفاية اولا تموت يصبح الصبح تسلط عليه زوجته انت تفضل معيسنا في الفارض كتير شوف مش قادر توكلنا طلعني انا اعرف الصرف انا اوكل عيالي فيعود مرة اخرى الى المعاصي والعياذ بالله الم ترى ان ارسلنا السياطين ها على الكافرين تؤذهم أذ يعني تسوقهم إلى المعاصي سوقا وتزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً. ها ولا يوم الخسم الأول. الخسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام. إحنا عايزين نأخذ العدة. فعايز بيّن لك العدّة ايه تستعد بايه احنا قلنا كلام مجمس انك تتخذ كل يوم وليل مرحلة تتزود فيها للاخرة الزاد هم المتزودون ثلاثة اقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات باذن الله هؤلاء كلهم مستعدون للسيط موقنون بالرجعة الى الله لكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختيار الزاد بل متفاوتون في نفس السير وسرعته وبطئه فاكرين? اما قلتلك الطريق الى الله هي طريق واحد لكن زي طريق مصر اسكندرية كده اربح حراس حارة اللي هي في اقصى ليمين دي للبطيء اللي ركب عربية ما بيتزودش عن خمسين الوسطاني اللي بيوصل لثمانين تسعين اللي التالتة ده بقى المية مية وعشرين الرابعة ده الطائر مية وخمسين فما فوق المفروض يعني المفروض ها وان كانش حصل غير فكذلك الطريق الى الله الناس تتفاوض في واحد بيمشي مره ويقع يمشي مره ويقع لو كل الناس ماشيه وراه هيعمل ازمه في المرور لا في طريق الثاني اللي جنبه الاسرع شويه المنطلق الثالث الاسرع منه الرابع هؤلاء السابقون السابقون اولئك اولئك المقرؤ اللهم اجعلنا منهم يا رب نعم هذه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى السائر إلى الله تعالى على هذه الأنواع لم يجعل الله عز وجل ما يرضيه واحد ولكن ما يرضي الله متعدد لاختلاف النفوس والطبائع والقدرات والامكانات والمواهب والطاقات مختلفة فجعل الله الطريق إليه واسعة رحبة ترجع كل الناس ولذلك ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة ارجع تاني تلاقي انه من لوازم الصراط ان يتسع لجميع الخلق وان يكون مستوعبا لجميع الخلق وان يكون واضحا لجميع الخلق طيب احنا هنتزود خلي بالك لازم قبل ما اتزود اعرف الطريق انتم معايا سببا لا طب صلح. لازم اعرف الطريق اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لازم اعرف الطريق عشان استعيد اتدود به انا بقى فاجأ واحد مسافر عمرة اللهم اهدي المسلمين اجمعين يا رب وانت رايح تلاقي في ناس مليا صنص واخد معه سكر واخد معه رز واخد معه سمنة واخد معه زيت واخد معه صابون ليه طب من الحاجات دي موجودة هناك أرخص أرخص من هنا لكن هو عشان ما يعرفش الطريق هو إيه سيل كل حاجة فهذا يسكله ولا ينفعه أما العارف بياخد معاه كم جلبية ما يخدش هي جلبية واحدة ليه؟ مواصل هو اللي بيشتريها من هنا بيشتريها من هنا، فخلي دي هنا ويشتري له اتنين من هناك يغير فيهم ولا يغسل ولا يعني؟ واضح فعشان كده لازم نعرف الطريق نعرف إزاي نمسي الطريق كلها إيه عشان نتزود بإيه عشان كده ابن القيم بيقول إيه يقول والسائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصر إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية يعني إيه قوة علمية وقوة ايه عملي قوة المية يعرف الطريق يعني لما يكون خارج من مسجد الرحمة يسافر اسكندري وعايز الطريق الزراحي لازم عشان يسافر يبقى ايه عارف الطريق يمشي ازاي هيبدأ ينطلق من هنا مثلا مثلا ياخد كوبري الجيزة وينزل على طلعة كورنيس كوبري روض الفرد يبقى ماشي كده ينزل للناحية الثانية ماشي على المؤسسة عشان يطلع من البلد صح لكن لو مش عارف الطريق هينزل من الجيزه على صلاح سالم وينزل هناك في صلاح سالم اما ينزل في الحي السابع يسأل السافر اسكندرية يا جماعة ازاي يقولوا انت كده ايه انت توم من فعل فلازم عشان تسافر عارف الطريق دي اسمها القوة العلمية القوة الايه العلمية وخد بالك احنا دايما نقول النقافة المسلمين الجهل وان دواءهم العلم ولكن اي علم هذا العلم من اهم العلوم واحد يقول لك افتل انتم بتعملوه ده مجالس وعظ مش علم ماشي انا موافق انها مجالس وعظ ولكن نافعة ان شاء الله ولا ما بتنفع فيها. تنفع لو لم تستفد إلا رقة قلبك في هذا اليوم وتخويفك من المعاطي فتبت الليلة كفاية ولا مش كفاية فإذا دللناك على الطريق يبقى خير وبركة اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب فلا بد من قوة علمية قوة علمية إيه هي القوة العلمية يقول ابن قيم فبالقوة العلمية يوصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع الحطر وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة سديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ده معنى كلام ربنا يقول الله او من كان ميتا فايه فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس في ام في الله يبقى ايه احييناه احيا الله قلبا لان السير بالقلب وجعلنا له نورا ايه يمشي به مش هتمشي غير بالنور ده بالنور في الطريق الى الله لابد من النور النور العلم العلم نور. آه. نور نور تمشي به في الناس ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وإيه ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به محتاجين نور يا جماعة نمشي به اللهم نور طريق الإيمان يا رب اللهم نور قلوبنا وقبورنا اللهم نور أبصارنا وبصائرنا اللهم نور لنا الطريق إليك يا رب اللهم اهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم واعلم أنه على قدر ما أعطيت من نور في الدنيا ستعطى من نور يوم القيامة على الصراط ده أدد بالضبط وأن هذا إذ صراط ايه مستقيما فاتبعوا على قدر النور على الصراط المستقيم اليوم يكون النور على الصراط المضروب على شفير جهنم يوم القيامة اول تاني من الاول تبصل اللهم صل على النبي الناس اللي واردوا لما بيصلوش شايفهم ان شاء الله صل على رسول اللهم صل على النبي محمد واري وسلم تسليما كثيرا فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك عارف طريق اللي بيتهم ها؟ يوم هو ماشي واخد واحد صاحبه ويوصله بعربيته حاسب فيه هنا مطب حاسب في حفرة هنا في أقصى اليمين خليك في الشمال حاسب خليك في الوسط تعال لي في منواره سويا عشان فيه قطاع طرق نعوذ بالله من قطاع طرق نعم. نعم أنت حين ذاك تبقى عارف الطريق معك نور في بطريقة ترى طريقك يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويتجنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل آه. حتى لو الطريق في مجاري ضربة كالعادة يبقى عارف مواضع البلعات يلحظ البلعات هنا في الشمال خليك في اليمين انتبه فكذلك تتريك إلى الله يبقى عارف لسه أخي مفارح بيقول لي أنا بيعرض عليا نساء كثير انت ليه بتنهى عن دعوة النساء قلت قلت ليه انت هتدعوها هي متبرزة هتبدأك الكلام حلو طبعا هدعو إلى سبيل ربك بالإيه بالحزمة والموعيظة الحسن هتحبك هتلبس الحجاب هتبدأ تدردس تزود الكلام تزود الحنية تتجوزها عشان ما تفتنس تقوم انت تفتن هو ده الطريق من اول و الاخر من اولها كده تبقى الامور واضحة فقطا كده الذي معه النور يبقى شاير طريقه فين و مواضع العطف فقوته العلمية اللهم علمنا ما ينفعنا كنور عظيم بيده خلي بالك احنا هنوضح الكوة العلمية ايه وأتفكر ان الكلام ده هو القوة العلمية لا القوة العلمية انك تبقى عندك عقيدة سلفية صحيحة عقيدة تبقى من القوة العلمية انك تبقى عارف ربنا من القوة العلمية انك تبقى دارس للفقه عشان تمشي على سنة النبي من القوة العلمية انك تبقى عارف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير خلفائي الراشدين من القوى العلمية انك تبقى فاهم شيئا من مصطلح الحديث يعني ايه ضعيف ويعنيه حسن ويعنيه موضوع ويعنيه منكر ويعنيه لأصلة من القوى العلمية انك تقدر تقول لما واحد يقول لك كلمة تقول له دليلك ايه جبت الكلام ده منين وانك تقدر تميز. احسن حد يفكر ان القوى العلمية الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده لا عشان كده هقول لك تعبئه الزاد هو تصلي اللهم صلي على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره يبصر بذلك الطريق أيضا أعلام الطريق وأذلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها يعني دي زي ما قلنا اللي رايح اسكندرية من هنا لما يوصل قبل ميدان الجيزة إليه كبري والأيوة أنا كده ماشي صح, صح. هينزل يرضى الماسي إليه كبري الجامعة على يمينه صح كده أعلام على الطريق ماشي على طول لحد إليه كبري هو التفرج على شماله صح ينزل عند المؤسسة يبقى عارف في المفارق كده على الله اذا ده, ده خبرة في السفر الجدع ده ها كده حل القناطر وكده يمين على طول على الطريق الصح ايوه كده صح ماشي قدام شويه وهكذا كل ما يلاقي يجد مثلا الكوبري بتاع اليوب ايوه صح لأ العلامه الكبيرة او المدخل البوابة اللي عاملينها بتاعها ايوه مظبوط هكذا طول ما ماشي في الطريق يبقى عارف صح لكن لو لقى نفسه فجأة في القناطر يبقى ايه آه لا كده غلط ضلينا الطريق ضلينا كده أرجع ثاني كذلك نورك العلمي لما تبقى ماشي في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وتلاقي نفسك بتقولك قل يا لطيف ألف مرة آه يبقى كده صح لا لا لا والرسول ألاه ما الهاش يبقى أنت عارف تقول بس أنا بلاقي فيها لذة ما عمد أقولك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلاقي سعادة جواك الترجيح مش بالذوق ولا بسعبتك اللي جواك عشان كده لما نقولك هي هي الطريق كده انك لما شيت في طريق الاناصر كان ايه اللي عجبك ان في ازجار وظل وفي زير على الجنب بتشفض مية حلوة وفطير مسلسة وجبنا قديمة وعزل مش معنى كده نبقى الطريق صح؟ مش صورت؟ لا فالنور بيوريك الطريق الصح ويوريك العلامات اللي بتقول لك انك ماشي ايه انك ماشي صح او ماشي غلط ماشي صح ساعف ما سجد حلاوه الايمان حين تقول اذكار الصباح والمساء ما شاء الله اللهم ثبتنا على الايمان شايف ما تقوم ليه قبل الفجر بساعتين تبقى عارف انت هتعمل ايه الرسول كان بيقوم ازاي واذا فطر بيعمل ايه يصلي قاعد واذا فتر بيعملين ينام واذا أم يعمل ايه يبدأ بالسواك ويتوظف ويدعو ويذكر ويستعين بالله ايزاي يبدأ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولي يبقى النور العلمي بيوريك ايه الطريق والاعلام والمثالف والاوهام بالقوة العلمية يسير حقيقة فيكشف له النور الأمرين جميعا أعلام الطريق ومعاصب الطريق أما القوة العملية فهذا هو اللقاء القادم إن شاء الله وقدر نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رجبنا وأن يقينا شر نفوسنا وأن يرزقنا سيرا صحيحا إليه وأن يرضى عنا ويرضينا اللهم يا أرحم الراحمين يا زلجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل, أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ربنا عوذ بك من زوال نعمتك، ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك. ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخصك اللهم أِنَّ نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعباء اللهم أِنَّ نعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ بناطيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم أِنَّ نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك ربنا الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم تب علينا ثوبة نصوحا تب علينا توبة ترضيك بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بكل اسم سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد توبت علينا وغفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا وطهرت قلوبنا وأصلحت نياتنا اللهم وإنا نسألك أن ترضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى فإنك إن رضيت عفو تعنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ربي نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب يا غفار يا عفو يا غفار عافنا من الذنوب والمعاصي ألهمنا ألهمنا رجدنا وقنا شر نفوسنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين قول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استفعوك أتو بلي